وعفل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين وَلذمونَ بين الحَقّ مِنَ الذي نَ أوتُ الكتابَ حَ يُوقُ الجزيةةَعَ ب وَهُم صَظون وَلذضين